بسم الله الرحمن الرحيم إن الله سريع الحساب قناة العفاسي الفضائية بالتعاون مع حامل المسك وابن الخطاب وهاي كواليتي تقدم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله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 أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ومن صلاة التهجد تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجاً وقمراً منيرا كانت هذه التلاوة برواية دور الكسائي يتلوها القارئ مشاري بن راشد العفاسي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعينين وجعلنا وجعلنا للمتقين إماماً من مسجد الراشد سورة إبراهيم وإذ طال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمن وجن بني وبني أن نعبد ومن مسجد الأمير الراحل صواح السالم الصباح رحمه الله تعالى سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مع الدعاء فلا تعلن الحرمان والآن استووو... نترككم في رحاب أحسن الحديث دلو... وأفضل الذكر